يقول المحافظ العراقي رحمه الله تعالى فيما ذكره من تفريعات على مسألتي السماع والعرض قال وشي الى ابن حنبل ان حرفا انغه فقال ارجو يعفى لكن ابونا عين من الفضل منع في الحرف تستفهمه هو لا يشاء الا بان يرويه الكشارد عن مفهم ونحوه عن زائدة واخلف ابن سالم قد قالنا ان فاته حديث من حدثنا من قول شفيان وشفيان اكتفى بلفظ مجتمل عن المملك اكتفى كذاك حماد ابن زيد افتى اشتفهم الذي يليك حتى روح عن الاعمش كنا نقعد من نخعي فربما قد يبعدوا البعض لا يشناهه فيسالوا البعض عنه ثم كل ينقل وكل ذا تشاهل وقولهم يفي من الحديث شمه فهم عنوا الى اول شيء شؤ الى عرفه ومعناه تشهلا لا يزال المصنف يعني الحافظ العراقي رحمه الله يريد بعض التفريعات المتعلقه ب ما قد يطرأ على الشماع او العرض وكان اخر منتهى اليه ما حكم ما اذا لم يستفهم الشامع والتلميذ من الشيخ ما قال وذلك بان يهينم القارئ يعني يضغم كلمة في كلمة او يخفص صوته ده حيث لا يسمع الناس ماذا قال فشيخ الامام احمد رحمه الله عن مثل هذه الحال قال ان كان يشيرا ارجو ان يكون ذلك مما يعفى عنه فلا ضروره لاعاده القول الاستفهام واما ابو نعيم الفضل بن دكي شيخ الامام البخاري رحمه الله فكان لا يرى ذلك بل لابد من ان يتوضح الكلمه التي فاته وهو اذا لم يسمعها من الشيخ او من القاري على الشيخ وسمعها من غيره عند الروايه لا بد ان ينسبها الى من سمعها لكن ابو الفضل نعيم لكن ابو نعيم بن فضل منع في الحرف تستفهمه فلا يشاء يعني ان يرويها عن الشيخ الاول فلا يشاء الا بان يروي تلك الشارده اي ذلك الحرف الذي استفهمه من غير القاري او من غير الشيخ يرويه عن مفهم يعني عن الشخص الذي بينه له فمثلا اذا روا الحديث عن فلان يقول قال كذا وكذا وكذا وقال فلان كذا بحيث يبين هذه اللفه التي ادغمت وانه لم يسمعها من الشيخ الاول هذا قوله عن مفهم ونحوه اي ونحو هذا يروى ايضا عن زائده وكذلك خلف ابن سالم قد قال لا يعني في كلمه حدثنا يقول لاني انا ما سمعت من الشيخ ح د ث وانما سمعت نافا اقول افتاته حديث من حدثنا من قول سفيان وسفيان اكتفى بلفظ مستملب ايوه يروى عن سفيان يعني ابن عيينه انه اذا ما سمع كلام الشيخ وسمعه من المستملي يقول هذا كافي لان المستملي في العاده انه يكرر كلام المملي الاصل فينا اما تكون حدثنا او تكون انبانا لانهم استعملون ثلاثه الفاظ يختصرونها فشنا بما ما حدثنا او نا بمعنى حدثنا وانا بمعنى اخبرنا وما بمعنى عن بعنا قال بلفظ مستمل عن المملي اقتفى يعني المستمل الذي يقتفي قول المملي كذاك حماد ابن زيد الأفتى يعني إذا قرع الشيخ وفاتت كلمة لم يسمعها الطالب حماد ابن زيد يقول اسأل الذي يليك فإذا شمعتها من الذي يليك يكفي كذا محمد بن زيد افتاى الشفي من لديه ليك حتى روى اي بعضهم يعني توسع في هذا الباب فروا عن الاعمش قال كنا نقعد للنخعي فربما جلسنا بعيدا او جلس بعضهم بعيدا لا يسمع كلام الاعمش فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسال البعض فاسمع واستفهم مما هو قريب من من النخعي يقول ماذا قال فيقول كذا ماذا قال فيقول قال ثم بعد ذلك يرويه عن النخعي اجمع ولا يفرق بين ما سمعه مباشره وبين ما سمعه بواسطه هذا معنى قوله قالوا علي الاعمش كنا نقعد للنخعي فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسال البعض عنه ثم كل ينقل قال وكل ذا أي وكل هذه التشرفات التي ورجعت من بعض أهل العلم تشاهل وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم أي هذا الذي ينقل عن أهل العلم من أنهم يتشاهلون يكفي كما يروى عن بعضهم أنه قال يكفيك من الحديث شمه يا ليدا كنت تعرف الحديث والشيخ روى الحديث ففي هذه الحاليه انك تسمع اول الحديث الذي يدل على بقيته وهذا يخرج على ان اهل العلم استفهموا بشمع الاطراف فكان الواحد منهم يسمع طرف الحديث وطرف الحديث يدل على ايه يدل على باقيه فيحمل ذلك على هذا لا على انه يكتفي بشماع بعض الحديث اذا لم يعرفه مطلقا وانما يثمل ذلك على سماعه بعض الحديث وهو يعرف بقياته ويحفظ الفاظه فيكتفي بشماع بعضه يعني هذا على سبيل الاكتفاء بشماع الاطراف قال وكل ذات شاهد وقولهم يتي من الحديث شمه فهم عنه يعني بهذا الكلمة إذا أول شيء سؤل يعني إذا شاء عن أول الحديث وذكر أول الحديث وعرف الإنسان بذكر أول الحديث باقيه عرفه وما قصدوا بقولهم يكفيك من الحديث شمه يعني التشاهل في الرواية والتشاهل في التحمل هذا ما ذكره من المصدر هذه الفائده وهذا التفريع يقول رحمه الله قال الحافظ العراقي شارحا كلامه الذي قال قال الخطيب بلغني عن خلف ابن بن سالم المخرمي او المخرمي قال سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا سيدنا قيل له قل حدثنا عمرو يعني ابن دينار قال لا اقول لاني لم اسمع من قوله حدثنا ثلاثه احرف ما سمع الاء لكثره الزحام والثلاثه الاحرف التي لم يسمعها هي حاء ودال وثاء حدثا فهو سمعنا ولذلك يقولنا قالوا ابن عينه انه قال له ابو بكر بن المستبلي ان الناس كثيرا لا يسمعون قال تسمع انت قال نعم قال اشمعهم قال وهذا هو الذي عليه العمل اي ان من سمع المستملي دون سماع لفظ المملي جاز له ان يرويه عن المملي كالعرض سواء لان العرض في الميل لا يسمع او للشيخ وانما يسمع ما قري على الشيخ وما دل كي يقول اخبرنا الشيخ او حدثنا قراءه وكذلك اذا سمع قول المملي بل ان سماع قول المملي هذا الذي يتبع قول المستمل لعله اظهر في قول التلميذ اخبرنا او حدثنا من عرض التلميذ دون سماع الشيخ قال لان المستملي بحكم من يقرا على الشيخ ويعرض حديثه عليه ولكن اشترط ان يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي ولكن اشترط ان يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقاري عليه كما ان القاري على الشيخ اشترط ان يسمعه الشيخ كذلك ينبغي للمستملي ان يسمعه الشيخ عندما يردد كلامه ما دام يقيدون ذلك لهم ان يقولوا فاذا لم يقيدوا يقول اخبرنا هو ليس بلازم ان يكون المستمعي جنب الشيخ قريب من الشيخ لانه جرت العاده ان المستمعي يكون في مكان عالي يعني يجلس في مكان عالي يسمع كلام الشيخ ثم يكرره مره ثانيه اذا قال الشيخ حدثنا فلان عادل قال المستمعي حدثنا فلان فالشيخ لابد ان يسمع ما يقوله المستملي حتى اذا ما قال او غير في اللفظ يصححه له هذا المراد قال ولكن يشترط ان يسمع الشيخ المملي لمول المستملي فالقارئ عليه ومع هذا فليس لما لم يسمع لفظ المملي ان يقول سمعت فلان يقول كما تقدم في العرض سواء وانما يقول ايش حدثنا قراءه عليه او تحدثنا يعني املاء او غير ذلك ولكن الاحوط ان يبين حاله الاداء ان سماعه لذلك او لبعض الالفاظ من المستملي كما فعله الامام ابو بكر بن خزيمه وغيره من الائمه وهذا على سبيل الاحتياط نعم يمكن لانه بعض العلماء استخدموا اكثر من مستملي لكثره الطلبه لان المستملي عباره عن مبلغ قال ولكن الاهوطي ان يبين حاله الاداء ان شماعه لذلك او لبعض الالفاظ من المستملي كما فعله الامام ابو بكر بن خزيمه وغيره من الائمه وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ما كتبت قط من في المستملي وهذا ارف منه رحمه الله ولا التفت اليه يعني الى كلام المستمل وهذا لانه كان ياخذ من الشيخ مباشره ولا ادري اي شيء يقول انما كنت اكتب عن في المحدث ولا التفت اليه ولا ادري اي شيء يقول انما كنت اكتب عن في المحدث واما قول حماد بن زيد لمن استفهمه كيف قلت قال استفهما الذي لي يعني حمال بن زيد كان يحدث ولم يسمع تلبيه ما قال فاستفهر ايش قلت فقال له اسمع من اللذي اشتبت اللذي لي كأنه يرى ان ذلك جائز وأن فيه شيء من التشار قال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر لي يا اما من الأسماء صف من ذا تذوء صفبة أبانا وان صمحيز الميم منه بانا ابن اخ حمم كذلك وهن هذا الخشابش قال والنطق في هذا الاخير اشهر وفي ابن وتاليه يندر ونطقها او قفرها عن نطقهم اشهر قال وعما قول حماد بن زيد لمن استفهمه كيف قلت فقال استفهم الذي يليه يعني كان يحدث وما سمع والتلميذ لم فاته سمع كلمه فاستفهم بقل له ايش راها من الذي لي او ايشا للذي لي كانه يرى ان ذلك جائز ما دام المساله يعني نادره قال وقولنا مش كنا مجلس الى ابراهيم النخعي فتتسع الحلقه فربما يحدث بالحديث ولا يسمعه من تنحى عنه يعني من بعده فيسال بعضهم بعضا عما قال ثم يرونه عنه وما شمعوه منه واكتفوا بشماع من شمع قال فآذا وما أشبهه تشاهل من من فعله وقد قال أبو زرعة بعد أن روى إكاية الأعمش هذه رأيت أبا نعيم لا يعجبه هذا ولا يرضى به لنفسه أما غيره فليس له عليه يعني سلطان واما قول عبد الرحمن بن مهدي يكفيك من الحديث شمه فقال حمزه بن محمد الكناني انه يعني به اذا سئل عن اول شيء عرفه يعني اذا سئل عن عن اطراف الحديث ما عرف ما بقيه الحديث يقول له يكفيك من الحديث شمه يعني ما في داعي لانك تفصل ما دمت عارفه وليس يعني التسهيل في الشماع قالا وان يحدث من ورائه شري عرفته بشوط أو ذي خبري عرفته بشوطه أو ذي خبري صحة وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا قال عرفته بشوطه هذا الذي عن عندي في قال عرفته بشوط أو ذي وين يحدث من ورائي شيء تري عرفته بصوت او ذي خبري يعني ما في بشوته يقول يشق السماع من ورائي حجاب اذا عرف صوت المحدث او استمد في معرفتي صوته وحضوره على خبري ثقه من اهل الخبره بالمحدث فيدا كان يحدث ساله منها هذا قال هذا فلان شايت له ان يروي يقول سمعت من فلان له ان يروي ويقول سمعت من فلان وان لم ير شخصه استنادا الى الاكتفاء بمعرفه الصوت او بشهاده من يعرف صوته قال يصح السماع من وراء حجاب الى عرف صوت المحدث او يعتمد على معرفه صوته وحضوره على خبر ثقه من اهل خبره للمحدث وقال شعبه اذا حدثك المحدث فلم ترى وجهه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا واخبرنا وقولي يعني لما قال هنا صحا عن شعبة لا تروي لنا لا تروي عن شعبة يقول لا تروي عن الشيخ حتى تراه لاحتمال ان يكون ايه يقول هو لنا فانه يرد على شعبة يقول كأن المعنى هو اضرب عن كلام شعبة ثم استانف كلاما جديد يقول ان كلام شعبة ليس مشلما لان نحن لنا ادلة تجد الروايه عمما لم تره اولها حديد ان بلال لم يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوب فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على سماع صوت بلال مع ان الناس عندما يؤذن بلال لا يرونه الامر الثاني مشهره من ان ام المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يحدثنا ان اخر من ورائي حجاب فكان المساله يعني فيها اصل وما ذكره شعبته رحمه الله انما هو من باب المبالغه هذا معنى قوله صحه راوي شعبته لا تروي وعلى شعبته لا تروي قال لنا ان بلالاً يعني لنا فيما يرد على شعبه حديد ان بلالاً يؤذن بليل وحديث امنا يعني عائشه رضي الله تعالى عنها فانها كانت تحدث الناس من وراء حجاب ولا يشترط في المحدث لا يشترط في الطالب ان يرى المحدثه قال لا يصح السماع من وراء حجاب اذا عرف صوت المحدث او اعتمد في معرفه صوته وحضوره على خبر ثقه من الخبره بالمحدث وقال شعبته اذا حدثك المحدث فلم ترى وجهه فلا ترجع عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا واخبرنا وقولي يعني قول الحافظ العراقي لنا ان بلالاً الى اخره اي الحجه لنا في صحه السماع من وراء حجاب عذبه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان بلال لن يعذب ليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن امي مكسوم فامر بالاعتماد على صوته مع غيبه شخصه عمن يسمعه وكذلك حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وغيرها من امهات المؤمنين كنا يحدثنا من وراء الحجاب وينقل عنهن او ينقل عنهن من شني ذلك قال واحتج به في الصريع وهذا معنى قولي وحديثي وحديث امنا نعم هو الاصل ان الانسان اذا سمع النداء يمشي واما الذين يقولون يشرب الى نفس يفرغ لان الاذان في ترسل فهل هو يؤذن مع بعد دخول الوقت او يؤذن بحيث يدخل الوقت بانتهاء الاذان هذه مساله او يعني اجتهادات بناء بناء عليها الفقهاء اقوال والذي يبدو لي انه من باب الاحتياط والورعي أن الإنسان يمشك بمجرد شماعي الأذان الذي يشعر بدخول الوقت لأن المعروف أن ابن أم مكتوب كان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت يعني حتى يتحقق من ألوع الفجر وقوله حتى يؤذن يعني حتى يشرع في ابن أم مكتوب في الأذان الله معلوم قال ولا يضر سامعا ان يمنعه الشيخ ان يروي ما قد سمعه لذلك التخفيف او رجاعته ما لم يقل اخطات او شككت هذه ايضا مساله من المشايل المتعلقه بالروايه يعني هل يجوز للشيخ يمنع احدا من سماع حديثه كان يقول لفلان لا تسمع مني هذا شيء لا ينبقه الشيخ فإذا حدث وسمع منه من سمع فله أن يروي ولا يجوز للشيخ أن يمنعه من الرواية لأن سماعه حق له يعطيه الحق في الرواية دون إذن الشيخ ودون موافقة الشيخ ودون موافقة غربا من الشيخ وكذلك لا يجوز للشيخ ان يخفف التحديث كان يقول انا اريد ان احدث فلان وفلان وفلان وما عداهم ليس الحديث لهم ايضا هذا لا يملكه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه والتبليغ إنما يكون نتيجة من سمع فكل من سمع له أن يبلغ وجاء تسمعون ويسمع ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم فعلق الحكم على الشماع ولا يشترطوا مع الشماع إذن نعم اعتاد المحدثون أن يجيزوا واعتاد المحدثون أن يجيزوا يعلم ولو ان يكتب فهذه زياده على اصل التحديث وهي تقوم مقام التحديث فيما لم لو لم يقع التحديث يعني الاجازه هي باب مستقل يمكن للطالب ان يكتفي بها دون التحديث لكن اذا حدث فالتحديد يغني عنها ويغني عن الكتابه ويغني عن المناوله ويغني عن الاعلام لانه هو الاصل ولذلك من سمع فقد حصل على اتمل واعلى الاشياء فاذا حصل على اعلى الاشياء واكملها فليس له امين يحتاج الى ما هو ادنى قال ولا يضر شاعا ان يمنع يعني يمنعه يعني انه شيخ من الروايه ان يمنعه الشيخ ان يرويها ما قد سمعه فذلك التخصيص اي لا يضر تخصيص بعض الطلاب بالشماع ان الالباقين لا يرون او رجعته او قول الشيخ بعد ما يحدث ان الرياض عنه هذا الحديث ايضا هذا لا يحمل اسفل التلاميذ على انهم لا يرون لهم ان يروا الا اذا قال انا اخطات في روايتي او قال انا شككت في شحه ما ارويه عين دابين ليس لهم ان يرووا عنه اما في حالتي منع السلايم او تخشيش بعض التلاميذ فمن شني عليه ان يروي وان لم يخصه بالسماع يقول اذا سمع من شيخ خبيثا ثم قال له لا ترويه عني او ما اذنت لك في روايته عني ولا هو ذلك فلا يضره ذلك ولا ينهه ان يرويه عنه وكذلك اذا خصص قوما بالسماع وسمع غيرهم من غيري ان يعلم المحدث به كما شرح به للشيخ ابو إسحاق الاسرائيلي وكذلك لو قال اني اخبركم ولا اخبر فلانا فلا يضر ذلك فلانا في صحه سماعه وكذا إذا قال رجعت عما حدثتكم به وكذا إن قال رجعت عما حدثتكم به ونحو ذلك مما لا ينفي أنه من حديثه ما لم يكن المنع محمدا إلى أنه خطأ ما لم يكن المنع مستنداً إلى أنه أخطأ فيما حدث به أو شك في سماعه يعني مما ينفي أصل الرواية أما كونه يمنع من الرواية مع أنه تحملها تحمل صحيح ليس له ذلك ما لم يكن مستند المنع مستنداً إلى أنه خطأ أو إلى أنه أخطأ فيما حدث به او شكه في سماعه ونخض عليه فليس له ان يرويه يعده والحاله هذه فان ليس التلميذ يروي لانه اذا روى فانه يروي شيء ثبت خطاؤه لذلك ليس له ان يفعل هكذا شاق شاقه الحافظ العراقي هذه التفريعات ونعود الان الى كتابي الشيخ زكريا لنكمل لما بلعناه في مسائل ايش التفريعات وجدنا عند التفريع الثاني او الثالث صفحه 38 ثالثها قال وهو لقربه لفظا هكذا ثالثها يعني ثالث التفريعات في استراق الحالي بين صيغه المنفرد و صيغه من في جماعة يعني كيف يقول إذا تحمل منفردا وكيف يروي إذا تحمل في جماعة وهو ما ذكره بقوله والحاكم اختار الأمر الذي ذدعهد هو عليه أكثر الشيوخ له وآئمة عصره في صيغ الأداء وهو أن يقول حبثني فلان ويقول وفي ما يتحمله عن شيخه بفريح اللفظ حيذ انفرد من غيره بالشماع يعني يقول حدثني قال وجما اي انت بامر اهو اي ما تحملته فقل حدثنا اذا تعدد بان كان معك وقت الشماعي غيرك قال وفي عبارته التفات يعني ضمير الغيبه الى ضمير الايه المتكلم هذا الذي يسميه علماء البلاغه بالايه بالالتفات قال واختار ايضا فيما تتحمله عن شيخك في العرض انك ان تسمع بقراءه غيرك فقل اخبرنا بالجمع او ان تكن قارئا فقل اخبرني يعني وان كان غيرك معك وقال اخبرني بالافراد واشتهم ذلك من فاعله ونحوه عن ابن وهب يعني عبد الله روى اي روى عنه الترمذي وغيره انه قال ما قلت حدثنا فهو ما قري على العالم ما قلت حدثنا فهو ما سمعت من الناس وما قلت حدثني هو ما سمعته وحدي ماا قلت اخبرنا هو ما قرئ على العالم وانا شاهد وما قلت اخبرني فهو ما قرات على العالم يعني وان كان معه غيره قال الناظم وفي كلام الحاكم وابن وهب ان القارئ يقول اخبرني سواء اسمع معه غيره ام لا وقديته ان التفصيل ليس بواجب لكن هذا هو الاولى والافضل ان التفصيل ليس بواجب وقد شرح اليه بقوله وليس ما ذكر من التفصيل بالواجب عندهم ولكن ربيا يستحب او يستحب للتمييز بين احوال التحمل ومحله اذا علم حال الأخذ عن الشيخ وأما إذا وقع الشك في الأخذ عنه من لفظ أكان وحده فيأتي بحدثني أو كان مع يعني بالإشتان شواه أي كان معه غيره فيأتي بحدثنا فاعتبار الوحده أي القول به محتمل ويأتي بحدثنا لان الاصل عدم غيره وكذا لو شك في اغله في اغله عنه عرضا اثار من قبيل اخبرنا لكونه مع غيره او اخبرني لكونه وحده فالاصل عدم غيره قال لكن حكى الخطيب عن البرقاني انه كان يقول في هذا قرانا على قرانا يعني على فلان ولا يقول لا حدثنا ولا اخبرنا قال الناظم وهو حسن لأن شماع نفسه متحقق وقراءته شاك فيها والأصل عدمها ولأن إضراض الضمير في قوله حدثني أو أخبرني يقتضي قراءته بنفسه وجمعه وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر الشماع بل لو تحطق أن الذي قرأ غيره فلا بعش أن يقوى قرأنا قاله أحمد بن صالح حين شغل عنه وقال النفيلي قرأنا على مالك مع أنه إنما انتهى يعني كلامه في هذه المشألة قال ويمكن حمل كلام من اختار أخبرني علام ان تحقق قراءه نفسه وشك هل سمع معه غيره او لا ثم اذا شك في القراءه ايضا لا يتعين قرانا بل نثله اخبرنا كما يفهم بالاولى لانها اصبحت مصطلح على الايه على العرضي ولكن راى يحيى بن سعيد القطان الجمع بحدثنا في مساله تشبه الاولى وهي فيما الى اوهم أي وهمة بمعنى شك الإنسان في لفظ شيخه ما الذي قال حدثني أو حدثنا قال ابن الصلاح يعني فأن يحيدن شعيد القطان يرى أنه ينبغي أن يستخدم لفظ حدثنا لأنها أنزلوا من استخدام لفظة حدثني قال ابن الصلاح ومقتباه الجمع في تلك أيضا وقال وهو عندي يتوجه بان حدثني اسمن مرتبه سيقتصر في حال الشك على الايه على الناتف لان الاصل عدم الزائد قال وهذا لطيف يعني وهذا الراي راي النقيب لانه يعني يحقق المطلب ويرفع الشكه ولادى قوله حدثنا استخدام للادنى وهو الذي يتماشب مع حاله الشك قال والوحده والوحده بالنصب والوحده قال بالنصب باختيار اي وقد اختار صيغ قال والوحده هو البيت الذي جاء فيه ايش والشك في الأخذ أتان وحده أو مع شواه فاعتبار الوحده مختمل لكن رأى ابن القطان الجمع فيما أوهم الإنسان لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان بشيقه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد هذا معنى يعني والوحدة استخدام نهض تحدثني هذا الذي اختاره البيهقي والوحدك بالنص اختاره ايوه قد اختاره صيغ تحدثني في ذا الفر البيهقي بعد نقله قول القطان واعتمد ذلك واعترض مختاره يعني القطان وعلله بانه لا شك في واحد وانما الشك في الزائد فيطرح الشك ويبنى على اليقين هذه هي المسألة الثالثة هذه المسائل التفريعات يعني إذا شك هل يقول حدثني أو حدثنا الذي اختاره البيهقي أنه يقتصر على حدثني وقال هذا تبع لي من القطان والذي اختاره الجمهور أن يقول حدثنا لأنها أجلوا مركبته قال رابعها في تقييد بلفظ الشيخ وهو ما ذكره بقوله وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله ابن حنبل رحمه الله اتبع انت لفظا ورد للشيخ بادائه لك من سمعت وحدثنا وحدثني ونحوها ولا تعدو قالا بفتح العين ولا تعدو وحذف التاء يعني ولا تعدو يعني لا تتجاوز وحذف التاء واصلها تتعدى اي لا تتجاوز لب ظ يعني لبذ الشيء كقول مثلا حدثنا فلان وفلان عن فلان قال على اولهما حدثنا وقال ثانيهما اخبرنا فلا تبدل شيئا من الفاظه من ألفاغه بغيره وكذا منع الإبدال بحدثنا بأخبرنا أو بعكسه فلا يقول فيما أخبرنا حدثنا لماذا؟ لأن الحرصة على لفظ الشيخ يترتب عليه معرفة وجهة حمل الشيخ فإن كان من من يفرق بين حدثنا وأخبرنا ويرى أن حدثنا فيما شمعه وأخبرنا فيما قرئ على الشيء أو فيما أخذه عرضا فينبغي لك أن تتقين بذلك حتى لا يتوهم الناس أن الشيخ تحمل بغير ما نقلت قال وتذا منع الإبدال بحدثنا وأخبرنا أو بعكشه أو نحوه فيما صنفا أو فيما صنفا ببنائه للمفعول من الكتب للشيخ ابن الصلاح لاحتمال أن قائل بالك لا يرى التشوية بين الصيغتين ولكن حيث رأوا ولكن حيث راو عرفا قال ببنائه للمفعول يعني في الفعل عرفا هو مبني للمفعول أي إذا عرف الراوي أنه يشوي بينهما بين حدثنا وأخبرنا ففي هذه الحال لو أبدلت حدثنا بأخبرنا وأخبرنا بحدثنا فابن ذلك فيه يعني ساعة هذا في ما اذا عرفنا طبيعه الراوي واستخداماته ومسخلهاته التي يستخدمها اما اذا ما عرفنا ذلك فيلزمنا ان نتقيد بصيغته التي استخدمها حتى لا يترتب على هذا الاستبدال تغيير في سير الاداء قال ولكن حيجو راون عرف قال ببنائه للمفعول بانه شوا بينهما ففيه حين اذا ما جرى من الخلاف في النقل بالمعنى وضع قال بالاشكال لا اي جريان الخلاف فيرب ابن الصلاح بان لا اي الخلاف فيما رواه الطلبي اي الطالب بما تحمله باللفظ بشيخه لا بما وضع اي المصنفون في الكتب المصنفات فان ذلك يمتنع تغيره قطعا سواء رويناه في التصنيفات ام نقلناه منها لفظا او يعني نقلناه الى تخاريجنا واجزائنا كما سياتي في الروايه بالمعنى قال ابو عبد الله الدقيق اعيد لأن النقل منها يعني من المصنفات لا ينبغي منعه يعني لا ينبغي منع تغييره لا ينبغي منعه أخذ من تعليل المنع بتغيير التصنيف إذ ليس فيه تغيير التصنيف لأن النشخة التي كتبها الشيخ ونقلت عنه يبقى فيها اللفظ لكن لكن لو ادى التغيير انما تحمل من الشيخ تحمل بصيغه غير المكتوبه فله ان يذكر ما تحمله وان ادى ذلك الى تغيير ما في النص قال اذ ليس في تغيير التصنيف اي وان كان في تغيير عباره المصنف فهذه هي المساله الرابعه وهي ضروره التزام الراوي بلفظ الشيء وعدم التغيير الا اذا عرفنا ان ذلك لا يؤثر ولا يغير على روايه الشيء الخادشه المساله الخادشه وهي حاله نسخ الكتاب